أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفرونهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ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 قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى يوحيني إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به فقد لبثت فيكم عمر من قبله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 الله. قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما عم يشركون وما كان الناس إلا أمة وَاحِدَةً فاختلفوا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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بِهَا جاءت هريح عاصف و جاءهم الموج و جاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لان ان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أَهْلُهَا أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس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 قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيدون قل الله فأنا تُعفَّكُون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهْدَى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 فَالكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَعْتِمَ تَعْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَوْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريعون مما أعمل وأنا بريع مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تُسْمِعُ الصم وَلَوْ كَانُوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق قل إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ نَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرٌّ نَجَاءٌ مَتَى لَمَّا رَأَى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 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَعِيتُمْ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تو في ظن فيه وما يعزب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 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكًا إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لهما في السماوات وما في الأرض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 إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه فكذبوا فنجيناهم ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذنين ثمّ بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم.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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عما وجدنا عليه اباء وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فلما ألقو قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله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 عليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فثنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبو وألقوا مكوا بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأمواله ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رب نطمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يعمنو حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتك ما فاستقيم ما فاستقيم ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسراء إلى البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجلوده بغيو وعدوان حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل إن ظر ماذا في السماوات قل إن ظر ماذا في السماوات والأرض وما تُن الآيات ونُذر عن قوم لا يُعْمَنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوه فهل إِلَّا إلا مثل أيام الذين خلوه من قبلهم وَفَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَّظِرِينَ ثُمَّ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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ فَضْلِهِ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ فَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا ناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فمن اهتدى فان